آیا نار باب الدار حیدر ما چانی تبروح لو ما بالعمى کسروه حیدر ما چانی تبروح لو ما بالعمى کسروه آیا نار باب الدار آیا نار باب الدار آیا I don't know. او الحزين اسمي انا بنت الوسير كرار القصايب غايبات نجمي اي اسمي زي النبي وتالي صباح او الحزين اسمي انا ما اطلعش منك شفت كثرتلي عُمري همي الجاهر ورفيت حيزني ومصعب و من حنيتي وهمي و من شفتي يا قوت وكيل وجه انت متى الشعر اجيب الاستاذ جابر الكامل امسني ليك وشفيت في الباب بن هشام ليل عمر و qo'ld faqil va intida I love you. Heddahama <Sessimitation> راحيق <تصفيق> يا Thank العرمين الماضي العو ماي كيف هاي جار يا حد علل الله شيئا تجري العين وعلاه يا عمي في جير تجري ما شاء الله في هيش كان <تصفيق> حزار जी zo high